اتقوا الله فلتق الله في آبائنا وأمهاتنا وكما قال بروا آباءكم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم والجزاء من جنس العمل كلمات محبكم خادس بيعي أس الله أن ينفع بها